بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما عم يشركون ينزل الملائكه بروح من امره على بني شؤم من عبادي ان انذر ان انذر انه لا اله الا فَتَأْكُلُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خصيم مبين.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 فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 تَمِيْدُ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُدُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا ما أنزل ربكم قالوا اساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بهم يتهزئون وقال الذين أشركوا لو شذا الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وكذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتلبوا الطاروت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وأنزلنا إليك النكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات اللَّهُ يخفف الله أَوْ الأرض أو يأتيهم العذاب أَوْ يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يَشْعُرُونَ أَوْ يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليبيل والشمائل سجدا, سجدا لله وهم داخلون ولله يسد ما في السماوات وما في الأرض من دار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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين تَتَّقُونَ وَمَا الله تتقون وما بكم من ثُمَّ فمن الله ثم فَإِلَيْهِ مثكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إِذَا فريق منكم, إذا فريق منكم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 للذين لا يؤمنون بالاخره مثل سوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخر الله الناس بظلمه ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون تاعم ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد ارسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان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 أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ, ورزقكم مِنَ الطَّيْبَاتِ أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل الْحَمْدُ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما لَا لا يقدر على شيء وهو كل على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 سكنا وجعل لكم من ذلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم رعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا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 وَيَوْمَ نَرَاهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يخفف عَنْهُمْ وَلَا هُمْ ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله أومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب بَيَانًا لكل شيء وهدى, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وينهى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها, الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت قدرها من بعد قوة أنك تتقون إيمانكم دخلا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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشكروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو غير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرموا باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيين فلنحيينه فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا, قالوا إِنَّمَا أَن تَمُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَلْوَ رُوحُ الْقُدُوسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُتَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أَنَّهُمْ يقولون إِنَّمَا يعلموا بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجم وهذا لسان عربي مبين إِنَّ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل الزبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون